راشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم أَمَّ إِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ تصبر لحكم ربك الظُلُمات لولا ان تداركهم نعمة من ربهم لذبذ فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزيقونك بأبصار بِعِذْكْرَ <تصفيق> mani ruhim al haq كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهزكوا بالقارعة تفضر <تصفيق> ذا عليهم سبع ليالي وثمانية أيام فهل ت <laughs> <laughs>